أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم ر مرضات غفور ح تحذم أحل ي يا أيها النبي م لم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله لك تبتغي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 فلما نباها به قالت من أ ن ب ا ك هذا قال نباني العليم الخبير ان تتوبا إ ل ى الله فقد صوت قلوبكما وان ت و ا ه ر ا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين و ا ل م ل ا ئ ك ة ب ع ه النابلسي ه ط ك ن ب د ل ه أ ز و ا م ا ل ا س ل م ا ت م ؤ م ن ا ت مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات و أ ب ك ا ر ا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا قوا انفسكم واهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجاره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 وضرب الله مثلا للذين آ م ن و ا امراه فرعون إ ذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها